وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُدُودِكُمْ آلَ بَيْتٍ تَسْتَخِفُّونَهَا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعانكم ويوم إقامتكم ومن صوافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ممن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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاو المبين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 كفروا ولا هم يستعبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون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 فَالْقَوْلَ إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَن قَوْلَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ النَّصْرُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ